يا أختارون ما كان أبوك وأسوء وما وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ <تصفيق> Oh, <laughs> Thank <laughs> you. पाव and إلا <تصفيق> them مولى لعباده له ثمنيا و صُمَّ لَنَنْذَعَنَّ مِنْكُم كُلَّ شَيْءٍ أَيُّهُمْ أَسْدَعَ عَلَى الرَّحْمَنِ